<تصفيق> أحسن الله ليكم فيكم السؤال المعتاد السؤال المعتاد أسأل سؤالا للإخوة الحجاج والمجيب له نسختي هذه هدية من أراد أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروه بعد أن اعتمر أو بعد أن أدى أيضا سعي الحج وقال أريد أن أتطوع ب. السعي بين الصفا والمروه هل لذلك لي او ليس لذلك لي ما انتهى السؤال الى الان السؤال ما انتهى بقي له بقية اجلس يا اخي اجلس لا تصور استفيد من الدرس احسن لك من التصوير. وقال لك الله جل وعلا قال إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن, فإن الله عليه وأنا أريد أن أتطوع بهذا السعي لله سبحانه وتعالى فماذا تقول له ماذا تقول له تفضل أعد مرة ثانية لما قال ومن تطوع أي نعم وليس سائيا بين الصفا والمروه إذن هذه نسختك جزاك الله خيرا تفضل يا اخوان في تنبيه وأنا ذكرت للأخ وما استجاب لي جزاه الله خيرا الأسئلة مكتوبة أنا من عادتي لا أجيب إلا على السؤال المكتوب وأرجو من الجميع إن, إن كان عنده سؤال يكتبه في ورقه ويرسله إلى الأخ القارئ يقرأ سؤاله والسبب في ذلك أن السؤال المكتوب يقرأ فيسمعه الجميع ويجاب أيضا عليه فيسمعه الجميع أما إذا كان بيننا الذين في الوراء لا يسمعون السؤال فهذا رجاء وأكد عليه وأكد عليك شخصيا أن تكون الأسئلة مكتوبة تفضل احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل بعد شرب ماء زمزم نعود إلى الحجر الأسود أم لا نعم هذا مر معنا, مرة معنا في فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالعودة للحجر الأسود بعد ذلك لاستلامه هو من الأمور المستحبة نعم أحسن الله عليكم يقول هل يجوز لنا الخروج من ميناء ليالي التشريق لطواف النافلة أعد. يقول هل يجوز لنا الخروج من ميناء ليالي التشريق لطواف النافلة أيام التشريق الأصل أن تبقى فيها في ميناء وأن تقضيها في ميناء أيام التشريق وليالي التشريق إن كنت تريد أن تخرج من أجل طواف الإفاضة والسعي بعده لك ذلك أما من أجل طواف النافلة فليس لك ذلك لأن الأصل أن تبقى في أيام التشريق الثلاثة وليالي التشريق الثلاثة في منا نعم أحس الله ليكم يقول من أراد الهدي بالتمتع ولا يريد الأضحية هل له أن يحلق شعره في هذه العشر نعم إذا كان لا يريد أن يضحي لا, لا يريد أن يضحي فالحكم الذي هو عدم الأخذ من الشعر والأظافر شيئا إنما هو مختص بمن أراد أن يضحي كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس, شعره فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية أيضا في مسلم فليمسك عن شعره وبشره وأبفاله فليمسك عن شعره وأظفاره فإحدى الروايات فيها الأمر فليمسك والرواية الأخرى فيها النهي والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحرين وهذا حكم يتعلق بمن أراد أن يضحي أما من يضح عنه مثلا من الأهل والأولاد لا يشملهم الحكم وكذلك من كان متمتعا ويريد أن يذبح هديا للتمتع فايضا لا يشملها الحكم وإنما هو يشمل من أراد أن يضحي والضحية سنة مؤكدة وفي قول جمهور أهل العلم وهي واجبة في قول بعضهم في حق المستطيع يذبحها عنه وعن أهل بيته حتى لو كان يريد أن يحج حتى لو كان يريد أن يحج متمتعا أو قارنا وهو قادر يوصي أهله في البيت بشراء العضحية وذبحها يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة عنه وعنهم وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري كما في الترمذي قال كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون فيأكلون ويطعمون فمن أراد أن يحج وعنده قدرة مالية يكلف أهله أو أولاده بشراء الأضحية يوم العيد وذبحها فيأكلون منها ويكون هذا في توسع على أهله وأولاده في ذلك اليوم المبارك وأيضا إعطاء للمساكين والفقراء فهي سنة مؤكده وتفعل في البلد تفعل في البلد يعني من أراد أن يضحي لا يذبح يضح... لا أضحية في مكة في مكة الهدي في مكة الهدي أما الأضحية شيء يكون في البلد عنه وعن أهل بيته نعم عليكم. يسأل يقول هل يجوز صيام يوم السبت جاء النهي عن صيام يوم السبت ولكن كما قال أهل العلم المقصود بالنهي هو تخصيصه بالصيام تخصيصه بالصيام لكن إذا صامه تبعا كأن يصوم مثلا في صيامه للست هنا لا يعتبر قصد السبت بالصيام أو مثلا من عادة يصوم البيض في وسط الشهر فوافق ذلك يوم السبت يصوم ولا حرج إذا وافق مثلا السبت يوم عاشوراء هو لم يصوم السبت وإنما صام يوم عاشوراء إذا وافق السبت يوم عرفه يصوم يوم عرفه ولا يكون قصد السبت بالصيام فالحديث محمول على قصد السبت بالصيام أن يقصد بالصيام أما إذا وافق صياما للمرء فلا حرج عليه مثلا هذه الأيام المباركة أيام العشر الأول من ذي الحجه من واحد إلى ثمانية أو إلى تسعة لغير الحاج ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحبه إلى الله من هذه العشر ويدخل في ذلك الصيام يدخل في ذلك الصيام فهو من العمل الصالح فإذا أراد أن يصوم الإنسان هذه الأيام المباركة إدراكا لفضلها وتقربا إلى الله في هذه الأيام, التي أحب, الأيام احب أيام العمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى فأحب أن يصوم من جملة الأعمال التي يقوم بها في هذا العشر يصوم وبما في ذلك يوم السبت يصومه ولا يكون بذلك قد قصده ولهذا لما جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ماذا قال, ماذا قال؟ عندما نهى عن صيام إفراد يوم الجمعة بالصيام قال ولكن يصوم يوما قبله ويوما بعده واليوم البعده ما هو يوم السبت في هذه الحالة لا يكون قصده بالصيام، ولكن ضمه إلى يوم الجمعة حتى لا يفرد الجمعة بالصيام. فمثل ذلك أيضا عندما يصوم الست وفيها السبت أو البيض وفيها السبت أو الأول من ذي الحجة وفيها يوم السبت هذا كله لا حرج في ذلك نعم حسن الله عليكم يقول إذا تحلل الحاج التحلل الأول ولم يطف طواف هل يجب عليه أن يحرم من جديد إذا غربت عليه الشمس لا يجب هذا قول لبعض أهل العلم لكنه لا يجب عليه وهو تحلل وقد جاء في ذلك حديث بنى عليه من قال بذلك ولكن عند أهل العلم أن هذا الحديث شاذ غير معمول به عند العلم أن هذا الحديث شاد غير معمول به فلا يلزمه أن يعود لإحرامه إذا غربت عليه الشمس من يوم العيد نعم. أحسن الله عليكم يقول كيف يجمع الحاج بين كونه مسافرا والسنة في السفر ألا يصلي النوافل وبين فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام إذا كانت إقامة في المدينة أكثر من أربعة أيام فحكمه فيها حكم المقيم فحكمه فيها حكم المقيم يصلي الـ الـ الـ الـ الرواتب وأيضا يتنفل النوافل المطلقة وأيضا يستكثر من الجلوس في هذا المسجد المبارك كسبا لفضل الصلاة فيه فإن الصلاة فيه بألف وانتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط وإذا كان ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ما فيه من الفضل والثواب وايضا قصد هذا المسجد لتعليم العلم وتعليمه ورد فيه ثواب خاص جاء عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيحرص على على على ذلك وعلى الاستكثار من من هذه الاعمال الصالحة و المسافر المساث الأصل فيه أنه يترك السنن الرواتب يترك السنن الرواتب كما هو فعل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم يقولون إن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وفضيلة الصلاة في المسجد الحرام وأنها بمئة ألف أن لا مانع لو تنفل إدراكا لهذا الفضل العظيم والثواب الجزيل قال بذلك بعض أهل العلم نعم عليكم يقول ما المقصود بقوله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا ورد في هذه الآية الكريمة وأيضا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من حج حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والرفث المراد به الجماع ومقدماته المراد بالرفث الجماع ومقدماته ومن اطلاق الرفث على الجماع ومقدماته ما جاء في قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم المراد بالرفث الجماع فقوله جل وعلا فلا رفث المراد بذلك الجماع وأيضا مقدمات الجماع من لمس أو نظر او من لمسه او تقبيل او نحو ذلك والفسوق المراد به الخروج عن طاعة الله بمعصيته ولهذا يدخل تحت قوله ولا فسوق المعاصي كلها كلها تدخل تحت قوله تبارك وتعالى ولا فسوق يدخل تحت ذلك المعاصي كلها وقال اهل العلم ايضا يدخل تحت ذلك الاصرار على المعصيه وان لم يفعلها الاصرار على المعصيه وان لم يفعلها في اثناء الحج يعني مثلا شخص مثلا والعياذ بالله يتعاطى مثلا الخمر أو شيء من المحرمات الأخرى وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها ابصارهم حين ينتهب وهو مؤمن فلو لو أن إنسانا مثلا يتعاطى الخمر يا بالله وجاء وفي أثناء الحج لم يفعل شيئا من ذلك ولكنه في قراره نفسه مصر على البقاء على هذا العمل إذا عاد إلى بلده هذا يعد, يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعله في أثناء الحج هذا يعد من الفسوق في الحج حتى وإن لم يفعله إصراره وحده يعد فسوقا وذكر الخمر لذكر المثال فقط قل مثله في كل معصية يعني مثلا شخص بالله اعتاد الكذب او الخيانة او الغش او غير ذلك ولم يفعل ذلك في اثناء الحج لكنه في قراره نفسه مصر على هذه الاعمال وانه اذا عاد كما يقال عادة حليمه الى عادتها القديمة فمثل هذا يعد عمله ماذا يعد فسوقا هذا يعد فسوقا ولهذا أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن من أمارات قبول الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج من أمارات القبول أن تحسن حال الإنسان بعد الحج فإذا كانت مثلا قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة وإذا كانت قبل الحج حسنة فإنها تكون احسن لكن لو أن انسانا حج البيت ثم رجع ورجع لمعاصيه وذنوبه هل هذا الرجوع للذنوب والمعاصي دليل على القبول وعلامة على القبول الحسنة تنادي أختها لو كانت طاعة الحج صحيحة مسددة موفقة مبرورة لظهر أثرها عليه صلاحا واستقامة بعد الحج نعم الله ليكم يقول كيف يكون حال المرأة عند الحيض وهي في مناع عند عند رمي جمرة العقبه المرأة عند الحيض أو النفاس تفعل كل ما يفعله الحاج. تفعل كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوب بالبيت. فتؤدي أعمال المناسك كلها مثل غيرها من الحجاج، وغير انها لا تطوب بالبيت. غير أنها لا تطوب بالبيت لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة. ثم بعد انتهاء المناسك إذا طهرت إذا طهرت تغتسل وتؤدي الطواف الطواف الحج تؤدي طواف الحج نعم أحصل الله ليكم يقول كنت اعتمرت في أشهر الحج أي في شوال وأريد الحج في هذه السنة فما أفضل المناسك بالنسبة إلي أفضل المناسك بالنسبة إليك ولغيرك هو التمتع وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمره وأمر كل من لم يسق الهدي ممن أهل قارنا أو أهل مفردا أن يتحلل بعمره ولا يختار لأصحابه عليه الصلاة والسلام ولا يأمرهم إلا بالأفضل فأفضل هذه الأنساك الثلاثة هي التمتع وإن كنت بعد العمرة التي في شوال عدت إلى بلدك وموطن رحلك وسكنك فانقطعت تكون بذلك عمرة التمتع فإذا أردت أن تكون متمتعا فلتأتي بعمرة جديدة تتحلل منها ثم في اليوم الثامن من الحجة تلبي بالحج نعم أحسن ليكم من كان محرما هل يجوز له حمل حقيبة الظهر نعم من كان محرما له أن يحمل حقيبة الظهر ولا حرج عليه في ذلك ولو كانت الحقيبة أيضا فيها خياطة أو مصنوعة بالخياطة لا حرج عليه في ذلك وأيضا لا حرج عليه أن يلبس الحزام الذي أيضا فيه حافظة للنقود ولو كان فيها خياطة ولا حرج عليه أن يلبس الحذاء الذي في القدم ولو كان فيه خياطة ولا حرج عليه أن يلبس ساعة اليد من الجلد ولو كان فيها خياطة كل هذا لا حرج فيه والمقصود بقول الفقهاء بناء النهي المحرم عن لبس المخيط وهذه اللفظه لبس المخيط لم تأتي في حديث وإنما جاءت في ألفاظ الفقهاء رحمهم الله المقصود الفقهاء بقولهم أن المحرم لا يلبس المخيط أي لا يلبس من المخيط ما كان على هيئة البدن كله أو بعضه كله مثل القميص أو بعضه مثل الفنيلة هو السراويل هذا المراد بالمخيط والفقهاء أرادوا بهذه اللفظة أن يختصروا ما جاء في الحديث أرادوا أن يختصروا ما جاء في الحديث لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويل فأرادوا أن يختصروها بهذه الكلمة المخيط ولما اختصرت بهذا الاختصار أشكلت على كثير من الناس وبدات توجد عندهم أسئلة كثيرة جدا الحذاء إذا كان فيه خيط هل الألبسة أو لا والساعة كذا والحزام وإلى آخرة فهذه هذه الحزام أو الحذاء أو غيره لما تسمع الحديث لا يلبس المحرم عندما سئل ماذا يلبس المحرم وقال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرامس البرانس ولا القمص عندما تسمع ذلك هل تدخل هذه الأشياء فيه؟ ابدا ما تدخل ولا يشملها النهي والأصل أن يلبس ما شاء إلا ما جاء النهي عنه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فالأحذية والحزام والساعة وأيضا حافظة النقود أو غيرها إذا كانت فيها خياطة استعمالها ولبسها لحرج في ذلك أحسن الله عليكم يقول رجل حج متمتعا وفي إثناء طواف العمرة انتقض وضوءه ثم توضأ فأكمل الطواف ولم يعد لأنه لا يعلم أنه لا بد له أن يعيد وأكمل بقية المناسك هذه المسألة أشرت قريبا إلى أنها مسألة فيها خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم يعتبر الطواف مثل الصلاة والمصلي إذا صلى الظهر مثلا صلى ركعتين ثم انتقض وضوءه يقطع صلاته ويعيد صلاة من أولها فبعض أهل العلم يرى أن الطواف مثل الوضوء، مثل الصلاة إذا انتقض عليه في أثناء فإنه يتوضى ويعيد الطواف من أوله والقول الآخر لأهل العلم أنه إذا انتقض وضوءه يتوضى ويكمل مثل ما فعل هذا السائل والله تعالى أعلم نعم صلى الله عليكم يقول هل الدعاء يكون بعد شرب زمزم أم قبله أم معه وهل هناك صيغة دعاء واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يكون عند الشرب يكون عند الشرب وجدت أيضا في بعض كتب ابن تيمية قال ثم يدعو يعني بعد أن يشرب قال ثم يدعو فالدعاء يكون عند الشرب يشرب من هذا الماء وهو لما شرب له ويدعو الله سبحانه وتعالى بي... اللهم بارك لي في هذا الماء اللهم اجعله شفاء لي مما أجد اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا اللهم أصلح قلبي بالإيمان وزكي فؤادي يدعو بما شاء يدعو بما شاء نعم صلى الله يقول هل هناك وقت مخصوص في الوقوف على الصفا والمروة وقت يقصد السائل أي زمن مدة معينة يقفها ليس هناك وقت مخصوص وإنما هو موضع موطن من مواطن الدعاء ويقف ما يتيسر له الوقوف مستقبلا القبلة مكبرا ومهللا وداعيا ويكرر ذلك ثلاثا نعم صلى الله يقول هل هناك وقت محدد للفصل بين السعي والطواف ليس هناك وقت محدد لكن إذا الأصل أنها أنه يأتي بالسعي بعد بعد الطواف وكما تقدم معنا إذا كان قد أعياه التعب وصابه النصب والجهد واحتاج إلى راحة واخر السعي حتى يرتاح ولو طالت المدة شيئا ما لا حرج عليه في ذلك نعم صلى الله عليكم يقول حاج مفرد بعد نهاية الحج يريد أن يعتمر أكثر من مرة أي ثلاث مرات فكيف يكون حلقه إذا كان قد طاف قد حلق عند نهاية الحج ينقل عن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول رأيت رجلا في المسعى وقد حلق نصف رأسه حلق نصف رأسه وأبقى النصف الآخر فقلت له ما هذا؟ قال إنني اتيت بعمره وحلقت النصف وابقيت النصف الاخر للعمره الاخرى وابقيت النصف الاخر للعمره الاخرى وهذه من جهالات العوام مساكين هذه من جهالات العوام معنى ذلك أنه إن اراد ان يعتمر اربع عمر يقسم راسه أربعة اربعه وانظر المنظر الجميل هذا كله من جهالات العوام هذا كل من جهالات العوام ما لا اصل له في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والعمرة المتكررة بعد الحج هذه ليس لها أصل واضح في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستدل على ذلك يستدل بقصة عائشة وعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي لعذر وصاحبها أخوها عبد الرحمن مرافقا ولم يعتمر والصحابة رضي الله عنهم جلسوا ينتظرونها ولا قال واحد منهم إذا فرصة لنا ناخذ عمره ما دمنا جالسين جالسين فرصة ناخذ عمره ما قام أحد منهم وإنما ذهبت هي وحدها واعتمرت وعبد الرحمن رافقها المسافة كلها ولم يعتمر وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم سباقون إلى كل خير ومسبقون لكل خير رضي الله عنهم أرضان فما نقل عنهم ذلك ما نقل عنهم ذلك فهذه العمر المتكررة بعد الحج من التنعيم وإلى الكعبة ومن التنعيم وإلى الكعبة هذا ليس له أصل واضح في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم حسنا عليكم يقول من أراد الحج مفردا من غير أن يضحي فهل يتطيب ويقلم اظفاره ويأخذ من شعره قبل أن يدخل في النسك نعم له ذلك لأنه ما دام أنه لا لا يريد أن يضحي فلا يشمل الحكم والحكم الوارد في الحديث خاص بمن أراد أن يضحي قال عليه الصلاه والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره فهذا الحكم إنما هو خاص بمن أراد أن يضحي فهذا الذي يقول يريد أن يحج مفردا هل له أن يقلم من أظفاره ويأخذ من شعره الجواب له ذلك لأنه لا يريد أن يضحي نعم حس الله ليكم يقول بحروق في رأسي فهل لي حلق أو تقصير؟ صلى الله يقول بي حروق, حروق في رأسي بماذا؟ حروق نعم في رأسي فهل لي حلق أو تقصير هذا يرجع إلى ما تعلمه من نفسك هل وجود هذه الحروق من رأسك هل تمنع من الحلق وإذا كانت تمنع من الحلق هل تمنع من التقصير ومن المعلوم أن التقصير إذا أخذ في مثل هذه الحالة برفق وبمكينة وتكون جيدة ما أظنه يكون له تأثير فهذا أمر تعلم أنت من نفسك فإذا كنت تستطيع أن تحلق أو تقصر ولا يكون في ذلك ضرر عليك فيكون تحللك بذلك نعم أحسى عليكم يقول ذكر بعض الأفاضل أن هناك ذكر مخصوص بين العلمين الأخضرين فما صحة ذلك لا, لا أعرف شيئا في ذلك نعم أحسى الله عليكم يقول هل لكم أن توضحوا ما هو الدعاء بالثلاث للحالق؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم مرحم المحلقين قال قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم and المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين, والمقصرين, والمقصرين, والمقصرين فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فهذا من الأدلة على أن الحلق أفضل وكذلك تقديم الله له في القرآن قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين بدأ بالحلق فالحلق أفضل من التقصير ونسأل الله عز وجل ونحن هذه اللحظة في آخر ساعة من يوم الجمعة أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحه والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة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 اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك من خير ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم ونسالك من خير ما عملنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم من شر ما لم نعمل اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله العزيز المتين القوي ذو الجلال والإكرام أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في أرض الشام وفي كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا يا رب العالمين اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم اللهم آمن روعاتهم وستر عوراتهم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 اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك واجعل عمله في هداك اللهم واعنه على ما فيه صلاح الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين اللهم من أرادنا أو أراد إخواننا المسلمين في كل مكان بسوء أو شر فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم واقتله بسلاحه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك